تحية غاليه عشان خاطر إسه هم السادم الصفا باشا حباد حسين تحية غاليه النصر غطمان إحنا بالعيين التحيه غاليه لوك كل الحبايب التحيه غاليه للحوار التحيه غاليه علشان خاطر كفر البطيخ كل دوم ياض طيب وعوام بما بمدح النبي بذكر الله عشان خاطر ابو عزه واللي عاوز يتغذى يروح عند ابو عزه سد جهه ترابيس البحر يو يو يو يو احنا ولاد الهوا احنا العاشق خالي حسن الكامل ابو شهيده ابو العربي ابو شروق باشا محمود عطا سمر شاد ابو علاء ابو ايمن احنا نقول يا مدد يا سيدنا النبي قولوا دين اس مجنونه الدنيا مجنونه الدنيا مجنونه الدنيا مجنونه نقول يا مدد يا سيدنا النبي قولوا دين اس مجنونه عشان الباعبة هاي من أبو نبيل كفر بذوي القديم واللي ملوش قديم ملوش جديد يا زقورة أبو كرم بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا نالنبي ولدي ناس مكنون يا سعدي أبو البنات المنشية أبو صمر وأبو ميان البرامون بصبع عليهم باش علان باسيون حضروا اللي جابيته خدته يا عمي وحطنا عليه اللي جابيته خدته وحطنا عليه ايه علي اللي جاب العلعة Gumbelbaud La la la la la La la la la la La la la la la وي الخسين يقولوا لنا يقولوا لنا دبسه من فوق يا العنده باشا احمد السنب وحسن الصبح عصام يا بدر يا سرايبه وهنعمل ايه وفتنا جايه اليهود صباحوا اليهود بحب النبي صباحوا اليهود بحب النبي يا عقيروا قولا أنا موحيد اللي خلق الكون خلق المسلمين والنصارى موحد الكون المسلمين ما هو يا يا الله يا الله يا الله بابا يا بابا يا بابا بابا دماغي. اصحى علشان بطرة بعد ان انتمر مصطفى البشا حصر البطراوي كامت الحصر حمدي اصحى عشان ابلوفنا اصحى يا بقى يا يحيا لجاع اصحى عشان ضياس اشان كاش امي اصحى الفعل خير اصحى لشر القاش اصحى لشاكر المنزي اصحى لبيت السواح يا محمد يا كنبله يا محمود يا كوزمان النجم بعمرو فجيه انك بوسعه القصر ولا حعيشك علشان ابوليسه انك بامر القوي يا محب يا محب يا محب يا محب كل انت تسوق الجمله معلم عبد المنزل اصحى الوردة البيضه معلم طار المعداوي سعر قدان شربين العاشر ولا عشرين احنا بتوع شربين شناوي شناوي اصحى عزمة البط اصحى كل شربين كفر التلعى القديم السلطان كابوس اصحل ابو احنا بنحييكو محمد ابو الترعى القديم بصبع الليلة كلها بالأي فلح حضروا روح روح روح روح روح روح روح روح روح روح كلا حضروا بابا يا بابا بابا بابا يا بابا بابا ضوّدت وطرىهم نسوري ومدقش على بابي غير بس اللي خانوني دنيتهم واخذوهم وزمانهم نساهو دنيتهم اللي وزمانهم كانوا منه بسوري بابا يا بابا يا بابا اصحى للشخص مب اصحى للقاده الطيبه اصحى لدى عوام اصحى عشان اللنكسه كل شركة المحمديه وشركة الشركه الفرويه يا عم بدى يا فكر بدوايا خيريه بدوايا خيريه اصحى لكفر لباب اصحى للبندله اصحى لكل الحبايب شرقية، شرقية، ده أهلية، غربية اصحى كريم ابو كريم ابو كريم تعال بقى على السلام قول يا نادر قول وصل على الرسول دول ودول